in mm me -hmm. Insultas Insultas نسوا الله فأنساهم <تصفيق> ولا تكن لن na no. on our right. أشيئة الله وتلك الأمثال نضعب آلهناك لعله لرأيته خاشعاً متقدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعله And thank you نقوله والذي Oh. <laughs> والله الخالق البارئ المصير له لسناء القتنى تسبح له ماء السماوات والأرض Terima <coughs> <coughs> Oh, I don't know. Ben Oleh Tuhan هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ あの、どうして<笑><笑> تربح له ما في السماوات <تصفيق>